وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ مَكَانَةٌ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَّا يَبِثُونَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا فيها بردا ولا شراب إلا حميما وساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا Fezukufu falan nazidatum illa azaba